لله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأثنان والأثنان على خير خلق الله وعلى وعلى آله وصحبه ومنثار على سبيله ونهجه إلى من الدين أما دعت فقد شعوا أن رحمه الله بديان الشروط التي ننبغي توفرها للحكم بصحة الرعام أصل اللعام أن الزوج يتهم زوجه فإن أن يتهمها بالزناء والعياذ بالله وإن أن يمثل الولد أو الحمل عنه ففي كمسة الحالقين يكون هناك لعام سواء اتهمها بالزناء أو نفى الحمل أو نفى الولد هذا تخصير سنضيّن إن شاء الله تعالى الأصل الشرعي يقتضي أنه إذا اتهم امرأته بالزنى وقذفها فإنه ينبغي أن يخير بين أمرين إناه يقينا ضيّن على أنه صادف أن زوجته الزامن وحينئذ لا إشتاف يقام عليهم حد ولا نعام وإما أن يتعذر عليه إقامة البيّنة فالأصل الشرعي يتضي أنه يحد ويقام عليه حد القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدث هلال بن عمية رضي الله عنه امرأته بشريك بن سثنى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بهلال البيّنة الحد في ظهره فخيره بين العمرين البيّنة التي تثبت أنه صادق في ابتعان جوجته بالزناء أو الحد الذي أوجده الله على كل مفترم وقابل فجاء اللعان يخرج الزوج في حالة ما إذا تعذر عليه إجازة البيّنة يخرجه من بلاء الحد فشرع الله اللعان للزوج لأمور وأشباب خاصة فحين إذن نحيث القصل الشرعي أن كل من قذر مطالبه بالبينة على صحة قذره أو يقام عليه الشرعي لكن مسألة اللعام بين اثنين خاصين الزوج والزوجة ولذلك لو قذف الوالد ولده لو قذف الأخ وأخاه لو قذف الصديق صديقه هذه الأمور ده أحسام خارج عن اللعام اللعام بالأصل كما يقول العلماء مستثنى من الأصول والمستثنى من الأصول هو الشريف الذي ثبت النص به فأخرجه عن أصل الآن فالأصل الآن عندنا وجوب الشر أو يثبت بالبينة صشة الأرض بالذينة فلما استثني النعام وجاء على هذه الصورة الخاصة فينبغي علينا هذا الذي نريد النصر الآن ينبغي علينا أن ننظر إلى الصورة التي ثبت فيها اللعان فنقول إنه لا يدري اللعان إلا إذا توفرت هذه الصورة كاملة كاملة وهذه الصورة هي التي أبع عنها بالعلامات والأمارات التي ينبغي توفرها واجتماعها للحكم باللعان الشرعي بعبارة أخرى هي الشروط التي يذكرها العلماء والله قد يشترقوا بسحة لعانه فاللعان لا يمكن أن يكون لعانا شرعي إلا بين الجوجين أما لو أن صديقا قذف صديقا أو أخا قذف أخاه فجاء شخص يقيه ويقول يثبت اللعان بين الأخي وأخيه إذا حصل القذف قياسا على الزوجين عزوجتي نقول هذا قياسا باطل لأن القاعدة في الأصول أن ما خرج عن قياس فغيره عليه لا ينقص ما خرج عن قياس فإنما إذا قالوا قياس يريدون بالأصل العام هذا يمكن أن ينتظر بالطالب عنه القياس يعني الشيء الأقص الذي جرى عن النصوص المحبوظة في الباب والأصل فالأصل عندما كما ذكرنا أن من قدس يقيمه بينا أو قاما لكي قد وهنا خرج اللعان عن الأصل العام وهو القياس صغيره عليه لا ينقص مع أن الأخ فيه فيه ما أعطيه فيه قرابة وفيه لحمة وربما تقول أعظم من أفضل مع لكن الشريعة حينما نظرت للزوج الزوج يقدم على السادس راشد واتهامه بالزنا وإضاعة مهره وإضاعة ولده لو كان الولد ولد ما في أحد ليس هناك أحد عاقل يأتي ويبتل لزوجة بالزماء وأن الولد ليس بولده والولد ولده فلذلك أعطت هذه خالة المستثلاء أحكام الخاصة فلا بد من توفر السهاد الشرقية الشرط الأول أوصر الشرقية الأولى أن يكون المعان بين دوجين فليس هناك بعان شرقية بين سيد وأناد وبين أخي وأخي وفي ذلك الدليل على ذلك قوله تعالى والذين هم ازواجهم ثم نباتوه بأرض الشام فالاول الذين يرون ازواجهم لم يكن لهم شهداء الا انفسهم فقد الذين يرون ازواجهم فخصم الحكم بين الزوج وزوجته هذا الشرط الاول ويشترط بصحته أي من اجل الحكم بصحته على نفس الشخص والضمير في قوله بصحته فلا يجري لعامل إلا إذا كان بين الزوجين سواء كان قد عقد عن المرأة دخل بها أو لم يدخل بها آه سواء آه كانت آه في حسمته أو طلقها طلاقة رجعيا عن أن يقول بأن المطلقة رجعيا في فكم الزوجة والذي اختاره قائفة من العنوان المطلقة من حقه الملاعم لأنه سيتضرر بمسكة الولد إليه وسيتضرر بنسبة ما يكون من حملها إليه مال ومن عرف العربية لم يقف لعانه بغيرها الشرط الثاني أن يجب اللعان باللسان العربي وذلك أن اللعان ثبت بنص شرعي أشفت التعدد ولذلك الشرط عزبا معينا ولخضا معينا وتركيبا معينا فلابد من أن يقع على هذه السفة الشرعية الواردة وهذا أصل عند الظلماء من باب فائدة دائما من ثق أن نفتثني من الأصل وجاء على صورة خاصة ينضر أن تتقيد بهذه الصورة الخاصة ولا تجيب عليها ولا تنقص لأنه استثناء شرعي على السفة مخصوصا ولذلك لا بد أن يكون بالسفة الواردة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فبت عنه بالنصر أنه لا عن جهاد النسان هذا يبدأ من وجود الدعام بهذا هذا, هذا نسيح الأصل إن يكون بلغة العرب لمن يستطاع أن يمتقى بها وعرف معناها لا. وإن جهلها فبلغتهم وإن جهلها الزوج الملائن او جهلتها الزوجة الملائنة فبلغة الزوج وبلغة الزوجة لكن هناك تفصيل إذا كان كل الزوجين لا يعرف العربية أو أحدهما لا يعرف العربية فالقاضي له حالتان الحالة الأولى أن يكون عالما بلسانهما بحيث يستطيع أن يسمع الترجمة وان يفهمها دون وجود مترجمة فحين عيد الله اشتام ويجمع اللعام باللسان الغير عربي ويسمعهم القاضي ويتبع عليهم اشتام في العرب أما إذا كان القاضي لا يعرف هذا اللسان المغايرة لللسان العرب فحينئذ تنتقل المسألة إلى مسألة المترجم فهل المترجم مخبر أو شاهد إن كان ينقل خبرا فلا يشفر فيه التعد ويكون المترجم الواحد كافيا وإن قلنا إنه شاهد فحينئذ لا بدهم أن يكون المترجمين وهذا المخبر ستأتينا إن شاء الله في لذاب أدب القابل لا فإذا قضى رؤاهه بالزنا فله إسقاط الحد بالنيام وإذا رأته بالزنا فله إسقاط الحد بالنيام إذا الشرط الشرط الثالث أن يكون هناك قذف بالزنا فلا يذل اللعان اذا منقضى بالزنا والقاعده للدم أن كل ما يثبت القذف يثبت اللعانة وما لا يثبت به القذف لا يثبت به اللعانة لأن اللعانة في الأصل شعع لدفع الحد عن الزوج وهذا يختضي أن يكون هناك موجب للحب وهو القذف والدليل على الشراط. هذه على صحة هذه القاعدة من الشراط وجود القذف قوله تعالى والذين يرمون أجواجنا فالشربا فكرمه هو تعالى وجوب التوبه والرمي بها لان رمي في لغة العربيه يطلق بمعنى التهم رماني بان كنت منه ووالد البريه ومن اجل القضيه رماني فالرمي هو القذف والتهم بالباء بالسوء فالرمي ان قيل تعالى والنبي ارمونا انتواهم يفسد طبعا جريمه الزنا هذا فين اقصر وعند العلماء فخيطين طبعا إذا رماها بالزنى إما يكون صريحا أو تعريضا والصريح لا إشتال فيه عند العلماء فخيطين إن شاء الله صريحة لفظة الزنى والعياب بالله يقول لها يا جانية أنت جانية قد ذنيت بخلان سواء ذكر من زنك به معه أو وصفها بالزنى و ان المحتمل للجنا اظن المحتمل كانه قليا خبيثا او الرنم بالوصف المتضمن يا فاسده فهذا يحتمل ان ان قصد به خب الجنين بالجنا يلخا بين العالم ان الخبيثات للخبيثين فاشر بانه مجان الناس مجان الجان وقيل الكلمات الخبيثات للخبيثين لكن الخب يطلق بمعنى الفشاد الذي يشمل الزنا وغيره وإذا قال تعالى يسللهم تجيبات حر معنى صباك فإذا قدفها صريحا فلا إشكال وإذا قدفها تعريضا فهذا فيه تصريحها في طبعا الألفاظ التي يثبت بها القصر تعريضا ويسل فيه من الإنسان أنية فيه القصر فسر المجتمع بالزنا وقتله إذا فاستره فقال إنه قصر بقوله يا خبيثة أنها زانية نحن نعيد الله إستاذ ثمان وقال الآن سرع أنك زانية من في الشرط الذي أراد المثلث به هنا أن يكون هناك لصد الدال على التهمة بالذنة واختلع العلماء رحمه الله في هذه المثلة منهم من يقول الزنا وحذر ولا يشمن ما يشف الزنا فلو رناها رماها بغير الزنا مما يأخذ شكم الزنا يعني بعض العلماء يقولوا لا يسبب حيان فلو رماها وزياد الله بالوقت في الدبر فبعض العلماء يرى أنه يجري في شكم الزنا لأن الوضع بالدبر عندهم يأخذ الحكم الزنا والعامل في مدهب طائف من العلماء معاملة جانية وزناء على ذلك قال إذا, إذا, إذا رماها بتهمة القبر أو الجبر إن يجب الحد فإنه يحكم بالعامل وقال بعض الزلماء يخفص الحكم فقط بالزنا لكن ظاهر الآية والذين يرمون والراني من قاعده القبول و قاعده ان شاء الله ساتي هذه المساله في باب الزنا تصويرها وغيار الحكم الشرعي في الوضع في دبر مفهوم اولي في في كهنها بسياق انه هو ادوتهاها بما لا يجب الحد او بما لا يجب الحد كان رميها بالشهاره وهو اتيام المرء من المراه بعذاب الله شهاده لا يوجب اللعان قال رحمه الله فإذا قذف امرأته بالجنى خلف امرأته فخرج قفة اجنبية فالله كانت اجنبية عنه كان فقال لها يا زالة نقول له إما الحد وإما إما الضيئة وإما حد في ضع فإذا قذف زوجته شمن زوجته التي دخل بها والتي لم بها والتي طلقها, والتي طلقها والتي لم يطلقها فإذا قدف زوجته مجرنا فله إصطاط الحد بالنعام فله إصطاط الحد بالنعام طبعا لا يكون هذا إلا إلى الشفر أو قدف في نفس القاضي وهذا سيأتينا إن شاء الله من العام لا يكون لذين في نفس والدليل على ذلك أن القدف فيه حق خاص وسيأتينا إن شاء الله من حدود منهى ما, ما هو حق خاص لهم حق حق امني وهما مشترك الحقيه بينهما مخلوف فالحق الخاص لا يمكن للقاضي أن يطالب به حتى يطالب صاحبه فمثلا لو ان شخصا اخذ مال شخص فانه القاضي موط قضاء شرعي ايادي والقاضي لا ينحس لاحد لا طائفته الطائفه التي اختصم فليس له أن يأتي ويمتدخل ويقول يا فنان رب المال إلى حتى يشتف صاحب الحق ويقول إن فنان ظلم في كذا فإذا تبت أنه ظلمه ينتظر منه أيضا المطاربة ويقول وأطارب لا بد لابد بيوجود المطاربة فهذه حالة الثانية أن يقف في مجلس القضاء والدليل على هذه الحالة أن الحالة الأولى فلا اشترك إن رأى آباها زوجها ورمها بالفنان قدفها بالزنة في بيتها بينه وبينها قدفها بالزنة أمان أميها أمان أبيها فرفعته للقاض فإذا رفعته للقاض وأخر وأنه قدفها بالزنة جغلها إذن إذا بدل أن يكون مجيس القضاء أو بالمطالبة الصاحب الحق وهو المرأة فإذا قدفها بالزنة ورفعته للقاض فحينئذ يقال له إلا أن تثبت الضين وإلا أن يجري اللعان بينك وبينها فإذا, فإذا طلب مرأته بالزنى فله, فله إسقاط حد باللعان فلا هو أي للزوج إسقاط حد حد القرص وهو ثمانين جلدة باللعان لأن حد القرص ثمانين جلدة ورب شهادة وانظر إلى أظمة في الله سبحانه وتعالى بحكمه وتشريعه أن الذي يتصلق على عراض المسلمين ويقذفهم ويبتهمهم بالباطل قطع الله لسانه ولا تقبل له شهادة أبدا فوصف منع من قبول شهادة ووصفه بالمسلم وهو الخروض عن طاقة الله السلام وهذا يدل على أن ينبغي المسلم يكون في حذر من عراض المسلمين وأن يقوم بالمسلم ويقوم بالمسلم ويقوم بالمسلم وأن يحذر كل ذلك من أن يطلق لهذا النساء هنانة في, في الوقيعة في مسلم أو مسلم فلذلك إذا قدر في الحقوب الحد الضينة والحكم في الله فلا هو أي لبطر فيه أن يدفع هذا الحد عنه باللغان لأن الله سبحانه وتعالى جعل من الأزواج خرج خرجا ومن خرجا ثم منظر التشريع يبدأ الزوج أولا ثم بعد ذلك الزوجة فجعل الرهضة والتخويص أولاً للمتفلم وللمتهم وللمتهم للغير وللواقع في عرض الغير ججراً له وتخويصاً له ولذلك يقف عند قابعة ويدحر قال رحم الله فله إسقاط الحبي فيقول قبلها أربع مضاف أشهد بالله لقد جنت جوجتي هذه ويشير إليها فيقول قبلها فيبدأ قبل المرأة فلو أن المرأة هدأت قبل قوتها لم يصح لأن الله سبحانه وتعالى بدأ للجوج ثم للجوج ولأن الزوج يستدل والزوجة تبني فالزوجة يبني والزوجة تنقض والنقض بعد البناء إنما ينقض بعد البناء ويهدر بعد الوجود فأولا يثبت الزوج ويشهد وإذا اخذ ثنا عنده وشهد فكان كل يمين بمثابه الشاهد ولذلك إذا منعت الزوجة اقيم عليها حدها واذا مثلت ان ان ايمان لعاد وجبت وشهد فاذا من ان يبدا الزوج يبدا قبلها قبل الزوجه لأن هذا اندعان ثبت بصورة شرعية وهذه الصورة الشرعية اختبت تقديم الزوج على الزوجة فلدأ بالنعاء فيشهد بالله يقول أشهد بالله لقد ذنت زوجتي ولا تخل من حالتها إنما أن تكون جالسة في نجس القضاء فيقول زوجتي هذا ويشير إليها وإما أن تكون غائبة أن نقص القضاء لعذر سيقول زوجتي فلانة بن فلان ويصفها وصفا ينجدها عن رئيها ويوجد ثبوتها أنت هنا قالها أشهد بالله لقد ذنت زوجتي هادئة فلا من أن يتلقل أشهد فشهادة أحدهم أربع شهادات من لا يغير في هذا اللحظ ولا يزيد ولا يمكسر لا يغير في اللحظ بدل أشهد يقول أحيا لأن الحال يمين يمكن أن يكسر عنها أو يخلص. لكنه أشهد الله وهذا أمر عظيم جدا أن يشهد الله ثم دلاله وكفى بالله شهيدا يعني أمر ولذلك نسبة الشهادة ببساطة الله عز وجل. ومسفة العلم لله في قوله يعلم الله أنه حدث كذا وكذا حسنا بعض الغلمان يقول من قال يعلم الله أنه حدث كذا وكذا كابدا فقط كابدا لأنه نسب إلى الله علما بشئ من يقع هو ينسب إلى الله فضاء ليست موجودا من صلى الله عليه وسلم لمنى بعض الغلمان وهذا ما يدعي بعض الغلماء يشبعونه ويمنعون هذا الغلم فإشهاد الله ونثبت العلم الله هو أمر نفسه من السهودة في المكان فقال والله بد أولا أن بهذا الله فلا يبدله ولا يغيره لأنه أشهد التعبد مثل ألفاظ أشهد فيقول أشهد لله لقد ذرت فيثبت في التهمة بالصريح لا يقول لقد أخطعت لقد أخطعت لقد ذلت زوجتنا قلنا لا يقول لقد ذمت ويصبح زوجتي فيثبت المكان على صورة لأنه زوجة مقدمة صنعنا فيحتمل أنه يقصد امرأة ثانية لشبه اسمها زوجتي فيأخذ زوجتي هذه وقد تكون عنده أكثر من زوجة ويريد أضرار بزوجة على حساب زوجة أخرى فيشهد بزنى زوجته قاطدا التي في بينه هذا المثل بشهادة الأربع شهد فإذا أتم يقول الشهادة الأولى ثم يتبعها بالشهادة الثانية في مجلس واحد فلو أنه شهد اليوم ثم قال شهد في الساعة الواحدة ثم قال عن مجلس القلاة ورجع صارق المجلس ولو بخلص القلاة ثم رجع عيد الثانية وعيدة الشهادة المنظرها أربعا متتالية في مجسٍ واحد وفي مجس القضاء ليس خارج عن نجس القضاء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ليصلك هذا الأصر لقد أُذِّل فيك وفي صاحبتك قرآنٌ فاذهب فأتي بها فاذهب فأتي بها فجعل لهذا مجس القضاء وأجر الشهادات في عليه الصلاة والسلام هذا نجس في نجس في القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم هناك شيء العلماء بصور رحمه الله يسمونه الشخصيات الشخصيات المدسوسلومين والمرض الشخصيات الذي كان يكون في شكم القاضي وكان يكون في شكم المفتي وكان يكون في شكم الإصبار والبلاغ بالرسالة وكان يكون في شكم الشارع في شكم البشرية الأمة هذه الأشوار مسترمة فلما جاء هلال بن عميل جاء عليه وقذف قذف أمام الهاجة بصفة القضاء ماذا سفقة الاستغذاء لأنه لو كان مخلص الاستغذاء لكان حكما آخر لكن جاء متظلمين شاكلين يريدان الشرق الشرعي فلو حصلت الشهادات هذه في نجل صغير نجلس نجل نجل القضاء من يبنى عليها الاشتغان الشرعي لا بد أن يكون في النجلس القاضي أن تكون أربع شهادات من القجلة تتابعة لا فاصلة بينهما مؤثل الشهادة الخامسة يوقفه قبلها القاضي ويذكره بالله عز وجل وخوفه. ويقول له إنها موجبة تقل الله وهي قوله يشعر الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكابب وانظر كيف يعني اخترار الشر من لعنة لأنه الذي جرى منه قوم وهو تهمت المرأة بالقول قال إنها جامعة اننا سبا ان نعاقب من الله عز وجل والنعمه التي تاتي في مثل هذا سواء كان بالقلب في مثل القضاء او خارج عن مثل القضاء نعمه الدنيا والاخره والحمد الذي والذي يغني مرصا الغافل المؤمن او الرجل المؤمن المسلم الاخر ويغنيه الله حسنا من الاخر والنعمه اذا جمع بين الدنيا والاخره فهي وجواب لله عظيمة البلاء على الإنسان لأن لعنة الدنيا قد تطفل وقد تطفل لكن يجمع له بين لعنة الدنيا والآخرة في الأمر قديم فهذه النعنة وقفة قبل المقابل وجعلها النعنة لكن المرأة لما فعلت فعلا كأنها هدمت ألمان التوجه وكأنها فعلت فعلا مغايرا لكي يجد لعنه بالقرب لكن يتضمن الفعل يعني في الصورة والحالة نشد جعل لها وجعل الغضب من صلى الله عليه وسلم فملعمت للرجل والغضب على فيوقف وقاب قبلها وقال له اتق الله عذاب الدنيا أهوم من عذاب الآخرة صليحة الدنيا أهوم من صليحة الآخرة يعني انت أترف لأنك كالب وأن توجد تجني وقام عليه حتى القلب فما جلده أهوم لأن تخذ ديني بإلماء الجيدة فيفضحك ويمعنى في الدنيا والآخر عذاب الدنيا وهو عذاب القضاء الشرعي في الدنيا أهوى يعني أخذ من عذاب الآخر وفضوط الدنيا أهوى من فضوط الآخر فإذا أقدم حتى اختار بعض العلماء أنه ينفق على فيه خشف أن يتشرع كل هذا يعني من ذات المصيحة له الشفقة عليه حتى لا يتهوى ويتقل عليهم فإذا قال الكلمة الشهادة الأولى ردت بعدها الشهادة الثانية ثم من الناس من لا يجبه من الناس مليون رجوع من ابتداء العلم إذا كان كاذبا ومنهم من يرجف قلبه عند الثاني ومن من يرجف قلبه عند الثالثة ومن من يرجف قلبه عند الغراغها فإذا جاءت الشريعة بحكم الإقاظ قبل الحامسة ربما ترد الأثناء الأربع فإذا جاءت الخامسة ليعطى فيها المهلة ويذكر وينصح قول سلطانه حقي على قلبه إلا وعياذ بما يبازال قلبه وانطنصت بشورته فاستخفت بعظم ما عند الله سبحانه تعالى فأستخفتنا فإذا قال الخامسة يشهد أن لعنة الله عليه انسان كان من الكاذبين نعم وما غيبتها يسليها وينسبها وما غيبتها يعني هذا فضو ثم تشهد المرأة أربعة شهادات إذا شهدت جوج إذا, إذا جعد الخامسة وأتمها في هذه الحالة كأن كل يمين من قائم مقام شاهد وبناء على ذلك فأن التهم الآن ثبتت على المرأة. فلا بد أن تأتي بمثل ما أتى به دفعا بالضرر عن نفسه لأنها ربما كانت صادقة وكان ظالمنا لها فتشهد بالله أربع شهادات من الله إنه لمن أسعى بالله أشهد بالله لقد تذب علي فيما رمني بجنة أشهد بالله ولو قالت أحيث أو يميني بالله لا يقضل منها تقدم لا تغير ولا تبدل ولا تقبل تنقص ولا تزيل ف إذا في الأربع شهادات لله عز وجل فوقف عند الخامسة كما فدت عن رسول الله أنه أوقف المرهة عند الخامسة وقال يا أمس الله اتق الله عذاب الدنيا أهم من عذاب آخرة وفضوح الدنيا أهم من فضوح الآخرة فرجخت وتلكأت وكادت أن تعجبت قال أن السنوب بن عبادة عز وجل الله عنه ناء فتغيرت حتى ظنننا انها سترجع ثم قالت العيال بما لا اصلق قومي ساهرا يوما ثم حلقت الخامسه فكانت الموجب فيوقف الرجل وتوقف المراه ويقال لها من هذه السماء اغاد الدنيا انهم الى الاخره وذوق الدنيا من لذات الاخره هي ترهيبا وزجرا ف المراه وزجرها محمد صلى الله عليه وسلم وقوفت تربدت وتلفأ فحلفت وقال لها محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن إنها الموجبة فهي ثلاثة النار عذاب الدنيا أهم من عذاب الآخرة فضوح الدنيا أو فضوح الدنيا أهم من فضوح الآخرة إنها الموجبة والموجب يقال واجب الشيء إذا تدر الموجبة يعني إذا حلبت باللغنة فإنها ستصيب كلامها ولو كنت أفقى العباد وإلى حالها أن غضب الله عليها فلن يرد عليها غضب الله بحال إنها الملجبة يعني سيصيبها الغضب سيصيبه ومن يخدم عليه غضب فتنهوها فلما أقدمت على الخالسة تقول فيها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقه هذا النساء للنفس ثبت العول ويدرأ عنها العذاب فلما قال ويدرع يعني يرفع عنها الأدابة وهو حد الرجم إذا كانت قد دخل ودخل بها وإن كانت بكرا عقد عليها وميديكا ومن يتخل هو العذاب الحج المعروف جلد المئة فقوم يدرع عنها العذاب ودن على أن الزوج إذا حلف الأيمان ثبت حج بأيمانه وأنها من منذل منذلة البنينة وهذا يخالف طائفه من اهل الجمال الثلب والصلق وحمهم ديما كانما المراه تنطب انانا الرجل فاذا ارتدت اللعان بينهم على هذه الصوره الشرعيه قال رحمه الله وما زينتها بتسميها وينسبها وما هو ذكني تسميها الا هو ذكني تسميها من غير وفي الخامس انت وان الله عليهم لكان من الكاذبين <تصفيق> ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد تذب في معرمان إهن من الدناء ثم تقول الصالثة فأني ضبط الله عليها كان كانا يحقاجك فإن بدأت باللعان قبله أو لقص أحدهما شيئا من أعفاظ الخمسة أو, أو لم يحضرهما حاكم أو لائده أو أقدر لفظة أشهد بأقسم أو أحبث أو لفظة لعنة بالإبعاد أو الغلل التي اتسقط لن يفشل. قال رسله الله تعالى فإن بدأت باللعان قبله فإن بدأت باللعان قبله يعني قبل الترج فلاعنت وشجدت أربع شهادات بالله أنه كابب في معنى هذه المجنة وشهدة الخامسة لم لماذا ذكرنا وهذا نصر القرآن الواضح وهدي من في هذا واضح وهذا الأصل عند العلماء طحمه الله وبذلك قال الله تعالى وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْأَجَادَةَ فُضِعَلَ إِلْمَانَهَا دَعْدَ إِلْمَانِهِ وبناء على ذلك لا يصح إن تكون إيمانها صادقة بإيمانهم أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة أو نقص أحدهما سواء الجوج والسوجة شيئا من الألفاظ الخمسة قلنا ينقص او يبدل كل هذا لا يشففه اللي عنه نقص فقالت في الله انه لمن الثالثين ما قالت اشهد فانقصت ثلثت الشهادة او بدلت فقالت بدل اشهد يميني او احرق فقال هو احرق بالله او يميني بالله كل ذلك لا يؤمر ولا يستردن نعم أَوْ لَمْ يَحْضُرُهُمْ عَسْحَاكُمٌ أَوْ نَاعِبُهُمْ أَوْ لَمْ يَحْضُرُهُمَا يعني في العام حاسم وهو القاضي أو الوالي العام أو نائبه النبي صلى الله عليه وسلم كان له الملاي العام وخلّه القضاء وخلّه الفتوى فله الإمام العام عليه الصلاة والسلام فضيّمنا أنه لا بد في العام أن يجري القضاء نائبه أو نائبه نائب القاضي لأن الفرعى أخذ بفقن عصله وهو الشخص الذي يريده القاضي مقاما نائب الحاكم الذي هو القاضي القاضي ينزمن بالشاكم والحاكم يطلق لمعنى القاضي ويطلق لمعنى وليا أمر فإذا كان ولي أمر أو كان نائبه أو القاضي أو من ينزل القاضي فالحكم كما ذكرنا نعم أو أبدل لفظة أشهد بعقس أو رسل أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أسر لأن القصر يكسر على قيد من يمين الغموز ينفاجر أنه يكفر عنها فهو يحلل شيء وإمام قضى هو صحيح أن أينان اللعام أينان هذا لا بشكال فيه ولذلك ترجم أينك الحديث رحمه الله في كتبه باب اللعام أينان باب اللعام أينان فضع القضاء بشهادات اللعام أينان والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت الحبيب عباس صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان ولا ولها شعب لأن المرأة لما حلفت وتبين طبعا قال عليه الصلاة والسلام لما حلفت والعواب بلا الأيمان على الله الله يعلم إما أحدكما كابت فهينكما من شائب فلم يترك أحدك ولذلك لما قال حسابكما على الله نقل خصومة الخصمين من حكومة الدنيا إلى حكومة الآخر فقال فصابكم على الله يعني هذا شيء لا أملك فيه شيئا وانتهى ما على ابن من بلاغ الرسالة وأداء الأمانة والنصيحة أحين إذن ينتقل الأمر من حكومة الدنيا إلى حكومة الآخر ومن خصومة الدنيا إلى خصومة الآخر الله يعلم أحدكم أكاد إن أحدكم أكاد فهل من ثائر فرغبهم عليه الصلاة والكتور يقول علماء السلام أن يقول القاضي هذا فلما قال عليه الصلاة هذا المقال قال انظروا إليه وابتنع أحد من قال عليه الصلاة والسلام انظروا إليه لأني للولد الذي سأأتي به فإن جاء به أكحل العينين خذل جساقين أسرغ في الأليتين فهو لهم بذير من يتهين يعني فجاءت به على الذي ذكر عليه الصلاة والسلام مرحي الله فقال عليه الصلاة والسلام لو, لو كنت راغما أحدا من غير بيّنة لرجبت هذا وفي الأخرى قال يا صدرين من مرأة من مرأة هلاب ومرأة روين وقال في الأخرى لو لا الألمان لكان لي ولها شأن ففي هذا فوائد أولا طوله عليه الصلاة لو كنت راجم أحدا من غير بيينة ما راجمت هذا يدل على دقة وسموه منهج القضاء الإسلامي الذي جعل الأحسان دقيقة راجعة إلى أصول ثابتة لا تستمت فالنبي يدعي شيئا لا بد له من بين والقاضي ينبغي أن يكون حيابي فدل الحديث على أن القاضي لا يقضي عنده لأنه تبين بالدليل الواضح على أنها زانية عليه على الصلاة أنه إن جاءت فيه على شدة ثدى وكذا فهو على للذين سهمت به فثدت بالقريمة جمن القريمة القوية على أنها زانية خاصة أنها قرائم في قرائم قوية على إنهزم فقال عن رسول صنع لو كنت راجم أحدا من غير بيينة أبلي على أن القرائم لا تؤدي بيينة وأن القرائم لا يحكم بها في الأصول التي ثبتت فيها البينات الشرية وهذا يدل على أن فتح هذا القرائم ووسائل الإثبات بالقرائم هاتذة وإن شاء الله في باب القضاء تصيب لهذا المساعد أنه خلاف سنع ودار في الصنع هنا قرائم ماضح فقال لو كنت راجماً أحداً من غير بينا فقفل الباب إلا على البينات والسجد التي تبين خلق المدعي في دعوان فقال على السلام لو كنت راجماً أحداً من غير بينات فقال راجل تراج على أن القاضي لا يقضي بعلمه إلا في مسألة أجمع العلماء على أن القاضي يقضي فيها بعلمه نظرة طبعاً وهي أن يكون الشهود وأن يتفجي الشهود وفي الشهود يحكم القاضي بما يعلموا منهم باتفاق العلمان فلو جئ بشاهد يسعد عندك وأنت قاضي وتعلم أن هذا الشاهد خاسع تقول أنا لا الله شاهدت لن تعلم أنه فسط وتعلم على فسط مثل أن يدبت أنه جمع أو قدر وتقيم أن يحب فيتبت فسط فتقول هذا لا أو تعلم منه جرحة توجد رب الشهادة فيحكم وقالوا يربي شهادة بأني وليس لبينها فهذا وفي وبالشهود يفكم القاضي بما يعلن منهم باتفاق العلماء لأن الله يقول من ترضون من الشهداء فجعل الرضا مسلم القاضي وهو أن الله ولو أن رضا لكن لأن القاضي يعلم أن فلان أعطى فلان ألف ريال يعلم هذا وجاء ورفع فلان فلانا أن النبي عند فلان ألف ريال اصعب الشهور ما يقول قابلنا من دهوار صحيح انا اعلم انك صادق فيما تقول لان قابل زياد وموقفه ما يتغير الا في ولو جاءته بينا لعلم انها كاذبه لكنه انذكر غير من ذكر الشهور ضد دين نفسه ولن اخبر او اكذب سيقبل منهم الشهاده على القران وما يرف شهاده لكن البخرة أنه يثبت بهذه البينة ثم يقول لصاحب الحق أنا أشهد لك فتفأ مسألة عند قاضي آخر أشهد لك وعلمه بصدق غير العدل لا يجب أن يقتل ما تحمل وعدل إن أدى على ما عنده خلافه منع أن يرده وحقه إنهاء ما في علمه لمن سواه قاضيا بحكمه فإذا كان يعلم بشيء يقوم بصاحب الحق يقضي في القضاء بكل شياب فهنا النبي في مسائل الدعام قضى لكل شياب ولم يتحيذ لا إلى ولا إلى الزوجة وأظهر الحقيقة ورد أمرهما إلى الله الزوجه فبينا المصنف رحمه الله بهذا والأصل في السنة أنه يجب الدعام على هذه السنة التي ذكرها المصنف رحمه الله ويجبه ويكون مهمة قبل أن يسنع من الخصمين حتى في الشهادة أربع شهادات وتكون مهمة أن ينقف قبل الخامس عند الزوجة عند الزوجة ثم في النهاية والأخير بعد الثمان اللي عامي هنا يحكم بنايلي أولا يرغب منا في الثوبة ويقول الله يعلم أحدكما كذا لأنه ما يمكن إنما أن يكون الزوج صادقة وأن تكون الزوجة صادقة والذي الله يعلم أحدكم إن أحدكم أنا توب فهل من ثابت الرجوع في التوبة والتوبة هي الرجوع والرجوع أن يقول كذبت عليها فيما اتبعيت من جماها وتقول المرأة هو صادق فيما قال أو فيما رمح هذا بالنسبة الرجوع والتوبة سيقام الشرق على أن الرجوع سواء مثال الرجوع أو لكن بالنسبة يرقب فيها حيث انتهى الأمر ثم الدعام ورقب في التوبة ومن يتوب حكم بالفرقة بين الجلس والجلس وفرق بينهما فراقا أبديا فلا يشتنها وهذا نوع من الموانع من المساح يسمون الموانع المؤذبة فقدمت معنا فمن الموانع المؤذبة الفرقة بالدعام فهذه المرأة محرمة عن الرجل إلى الأبدي ولذلك قال السلام نضت السنة في المتناعينين أن يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا ولما راجع عوين راجع الجوش رسول الله عليه وسلم بعد الدعاء وقال مهلي فقال عليه السلام إن كنت صادقا فلا هادم فحيلت من فرجها يعني استنتع لها قبل الجنة وإن كنت صادقا فهو أبعد لكني ما قولا لكم يا عبد الله فخذ النسو اكيد فيما بينهما يريدان كيش في فراشه ويعتقد ان اهله ثم يريد بالغالب ان ياخذ معهم فلا مهره ولا يستحق المهر ويفرق بينهما فراقا ابديا هذا او لفظه اللعن او لفظه اللعنه في مثل لو أنه بدل لفظ اللعنه بالبعاد وقال ابعده الله ان كان صادقا يا عبد الله وهكذا لو قالت المراه حتى ولو كانت اللفظ قريبا من المعنى الذي يفيده اللعنة هو الغضب الغابد لا ضد من المفضل اللعنة والغضب أو الغضب المستقر لن يسح لن يسح باله ويجب علي أن يتقيد بالوعد أحمد الله لكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المتوبة والأجب فضيلة الشيخ في قول المرأة لا أفضح القومي صارغ اليوم أليس هذا يعتبر تقراراً بجناها أسابق الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خبت الله وعلى آله وصحبه أما ذات الإقرار شهادة من الإنسان على مسلم والشهادة لا تثبت في شيء محتمل لا أفضح قوم الإنسان حق اليوم حقا تقول هذا حتوله كانت صادق لأن المرادة قد تقول هذا المرأة الصادق لا أفضح قوم الإنسان يعني أن لم يصادق صادق أو سأحلف الخامسة وتقول لا أبو حقا من ممكن هذا هي كلمة لا تدل لا تدل على الجنة مجاشرة ولا تدل الظنة لكن تلكت المرأة وخوفها وارتباكها وعلمات والأمارات قلت لأنها كانت قريمة خاصة وكاد تلكأت وترددت وكادت قال أن حتى ومنا أنها سترجل وقال ابن عباس حتى فادت أن ترجلت لهذا يدل الجدالة الحامة لكن لو قالت يا أهل حطني ثانيا قد تقول له الصادقة أنني الصادق وأنني رأى بريئة وعفيفة ولا أرضى أن ننسب إليه في, في لجرح قومي ويؤد القومي هذا ليس من الإقرار في شيء بريسة بذيء من هذا الإقرار وإنما هو أمر قالت يحتمل أن يكون متضمنا به الزنا إنها لا تريد أن تفرحهم فمنعها والعوال بالله من الإقرار خشية الربيحة والعصبية هو احتمر أنها تريد الجزء من بس ولذلك لو قالها غيرها فكان مترددا فلا يحتوي ثبوت السهمة بالله فيه أشابكم من صبيلة الشيء هل في صدود النبي صلى الله عليه وسلم هل ماهز وهو يعترف بشريئك ان المقصود ان يرد الجند الذي اصابره قرض عن الضرات فينزل من جله الشهود الاربعه اسابقه الله تكرار الاقرار ذمنا لمن اعترف به ان شاء بين الالانار حينما وان اشهد على ظاهر النص انه يخرب اقراره لروثينا ان شاء الله ترفع المساله بين الخلافيه بيننا الله جميعا فمن حيث الاصل التكرار موجود والنص واضح في هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ويحك ارجع مستغفر الله ثم تذلل ويحك ارجع مستغفر الله ثم تذلل وارجع ويحك ترجع استغفر الله ثم تذلل اربع مرات فهذا يعني أصل يدل على ان كل اقرار منزل منزله شاهد لكن الذين مايشرطون التكرار استدلوا بأذلة منها حديث المرأة التي اعترفت قال صلى الله عليه وسلم اللي هي قصة العثيف وضبي يا أنيس إلى إن هذا فإن اعترفت فرجنها فاعترفت فرجنها قالوا فلن يذكر تكرارا للإقرار لكن أجيب بأن الإجمال لا يستوي التفصيل والله يعارض المفصل ولذلك قالوا إنه ما هو تعمل صلى الله عليه وسلم أنيس إلا عند أنيس علم من هنا أعطاه الوثالة العامة كأنه يقول يفعل معها في الإقرام وهو مشترك مثلا لما أعطى ناعز رضي الله عنه أرضا جاءه المرة الأولى كما في الصحيح الحديث بريد بن حصير رضي الله عنه جاء ناعز بن مالك إلى رسول الله سلم وهو في المفتد, في المفتد فناداه فقال يا رسول الله إني أصبت فدا فقهرئي فقال لما من ذو سلم ارجع فاستغفر الله ثم ادني فرجع غير بعيد ثم اتى فقال يا رسول الله وليت اني اصبت حظا بطاهرني فقال له وليت ارجع فاستغفر الله ثم ادني فرجع غير بعيد فقال يا رسول الله اني اصبت حظا بطاهرني الى بعد فلما كانت الرابعه وثناء سالا الاقتعنا من رسولنا قال ادك جنون ادك جون هذه أبك جنون تدل على أنه لا يقبل إقرار النجوم فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ليس بي نجم ثم قال له أشربت خامغان هذا في الصحيح نصري فقام رجل فاستنتهه يعني ثم رائحة فثنين وهذا انظر فيه بالقضاء ودقة للشريعة الإسلامية الذي في الفقوق يتبجح الفقوق المعترب الفقوق الناس هذا السموه هذا البلوء التشريع لا أسلم من الله يحق من الناس من يقوم من يقومون فمن رجل صلى قال أسربت خمرا فقام رجل فستلتها ويعني شم رائحة ولذلك بعض الغنماء يأخذ أن الرائحة ترين على شرب الخمس ويتثبت حد الخمس لقل بعض الغنماء سيكون إن شاء الله شبه نسر فلن يجب رائحة ثم فصم معه في الزنم وسأله عن الزنم وأنه الزنى بها زنم هذه كلها شروط لإقراض لجنة فنجده سلم قال وعد يا أولي إن انوأت هذا فإن اعترفت فارجم هذا اعترفت فرزمه فأعطاه الشيء إجمانا هذا الجواب المثلث فأعطاه إجمان من علم لتبصيله لما علم من هدي وصنة عليه الصلاة فهو مجنن مفصل بهدي عليه الصلاة لكن للذين يقولون لا يشترطون الله إقرار عندهم شبعة ثانية يقولون أنه هو أقرب ثم رجع ثم أخر وأنتم تقولون لا بد أن يكون في مدلس الواحد والشهود لا أن يكونوا أربعة من مدلس الواحد وهذا إعتراض قوي لكن قد في قد فرجع غير بعيدا وأنه ما زال في النس فتتفرح لها من الصلاة في حكم مدلس الواحد من القضاء ولا يعتبر مسارقة من مدلس القضاء مدام أنه في فريم المسجد او داخل المسجد فالشجن المسألة الخلاسية بين العلماء رحمه الله ولكل الطاولين هتو وإن كان حقيقة الدكرار والإكرار فيه يعني دقة أكثر وفيه لعائة لظاهر السنة وعلم بها الله تعالى أصابكم الله فضيلة الشيء هل الإشارة في الصلاة تبطلها مثل الكلام أصابكم الله عفهم في المسألة الناظية من أن المرأة لما اعترفت قالت يا رسول الله أتريد أن تردني كما رددت نائبا أتريد ان تردني كما رددت نائبا فقالوا هذا يذل على أنه يعني لا يشترد التكرار لكن أديد بأن التكرار على بسرطين أي أنني استعد أن أرجع لك وليس رأتني أتمر أتريد أن تردني كما رددت نائبا فدل على أنها متعدة لأنها تكردر السهابات فقالوا هذا هو مجدى منذ لتكرار الشيء نخرج فطيح على كل حال يعني النصوص دائما رحمة الله عليهم و جزاهم عن بيسام و جزاهم و فضل من الله عز وجل و من هنا تدرك من الخلاف بين العلماء ما هو إلا رحمة من العلم لأن الخلاف رحمة لذبتت له النصوص و جاءت له النصوص الشرعية من الله عز وجل يجعل الشريعة شريعة مرنة وواسعة بالاشتهادات والأقوال والردود والمناقشات التي تتبدأ بها ينادئة الحكمة التي لا يمكن أن تصل إليها بقول واحد ولذلك تجد هذه الشريعة صلحت لكل زمان مومة تستطاعت في أوج عظمة الإسلام من المشيط إلى المشيط ما عزتين من أيام أن نازل أول ولذلك كله جاء صلى الله عليه وسلم الخلاف لأنه جاءت الشريعة محتملة للنصوص فإن أمعناها في كل الخلاف لكن الخلاف المدمون والشرط هو ربن النصوص الصحيحة الصريحة والعذف بالأدلة وبالأهوال والأرأة الفاخدة أما الاستنباطات الشرعية والنصوص الشرعية والخلاف الشرع الذي وقع بين الأئلة فهو رحمة لأنهم مبني على نصوص شرعية وما كان من الشريعة أكدوص الله هذه الشريعة بقلي وما أصلناك إلا رحمة للعالمين <تصفيق> وعلى أن لحال هذه المسألة بما ذكرناها فيها الوجان سنقل يأتي إن شاء الله تشغيلها في متائمة إقرام أسابقاً لفضيلة الشيخ هذه الإشارة في الصلاة تبطلها مثل الكلام سعند ذكرتها الإشارة تنزل مجلة العبارة لكن في الصلاة فيها التفصيل. في الصلاة لا تبطلها ولكن لحالها لم تكفر وتتفاحش والدليل على ان انتشارة لا تبطلها عدة دمال منذ غير تقيد بالحاجة فثبت الكبير الصحيح حبيل عز الله المالك بن, بن بحينة رضي الله عنه وعن أبيه وأمه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى احدى الصلاة العشية الظهر والعصر ثم قام بعد الثانية والمدن فسبحوا له فأشار إليهم عليه الصلاة والسلام أن وثبت أيضاً في حديث المغيرة أنه وقع في صلاة المغرب وأنه أشار إليهم عن قومه وقال لقضائف رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضاً ثبت عن عليه الصلاة السلام أنه أشر بيبه كما في الحديث الصحيح حينما دخل ورأى أبي بكر رضي الله عنه الصلاة فإنه كذب تسبح الناس لأبي بكر رضي الله عنه فأشار إليه أن كان قال بعض الظلماء أن هذا وقع قبل سكبيرة الإحرام لكنه نافلة لعلمنا كل نبع كثيرة إحرام وأن النافلة فقد ثبت عن عليه الصلاة والسلام ثبت عن عليه الصلاة والسلام أنه أشار في النافلة فكان إذا دخل عليه الداخل والسلم أشار بكثه عليه الصلاة والسلام رادا من السلام ويشير بكثه إلى الأرض ما يرفع كثة هاتفة نمقامني اراكم باخر ايديكم في اعذاب حين شمس الظهره تقوم الصلاه هذا مشفهما ان ان الذي يرفع هكذا مشاره بكفي يعني من الاب بين النافلة والفرض فيه المختلف فيها هو فرض النافله فخرق القصوف ثبت الحديث الصحيح ان اشرى رضي الله عنها لا تخلي الشمس ودات اسماء رضي الله عنها ونظر فقالت ناشئاً للطوم فإشارة إذنها ها معنا إلى السماء وينظري إلى السماء هذه اشاره فساهمة أشعر نظرة إلى السماء غير الشركة كافية هذا يدري على أن الإشارة لا تؤثر خاصة إذا كانت محتاجاً إليها فتشير إلى الرجل المقترب منك تشير إلى الرجل أن يتقدم ويتأخر عن الصف هذا كله ما يؤثر شاء الله في الصلاة وينبري أن لا يتفاحش والله تعالى أسابقنا الله فضيلة الشيء ما حكم الشعر وماذا لو كان لون الشعر الله لون أسود هل يجوز صبغه باللون أسود أسابقنا الله صبغ الشعر إذا كان بسبب أذن به الشعر وهو تغيير الشيء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحنك فأتاه والد عزيزة رضي الله عنه نال قال عليه الصلاة والسلام حدث هذا الحادثة أنه قال أفقلتم على الشيخ هل لا ترتموه حتى نأتيه فإذا برأسهم كالتظام فقال عليه الصلاة السلام غيروا هذا الشيء وذنبوه الصلاة ففي هذا الكبير فواعد منها إكرام من الله سلم لكبير السن وهي سنة وهدر وشفه لشق الصاحب والخليل والنفد إن ذكر كان من أحب رسول الله عزيلاً وعحد من الصلاة محبة فوق الخلق أن أحبه من حبة عظيمة في الخلق أحب إليه من عامل الصلاة والسلام وصدق في محبته وخلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم عليه الصلاة والسلام فقالت عن شيء صاد على نزاء من الأخيار والصالحون إذا رأى منهم والد صديقه يكرنه جلة استرنا ويقدره ذكر وهل الاهتمام الأدب الفار من اخلاق المحامده قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من نكذ هذا اليوم يا عبد الله في جنده نصره ابدا ما ما ان صلى على النبيات ويقول اثقلت على الشيخ يعني لماذا يثقل به من النحل والجننات قال بعض في روايه كثير طفيف لخاطر الله عنه الله وحفظ حق كل من ين على هذه الدعوه وكل من يكون معكه دعم ومعين تحفظ الله هذا الحق في نفسه وأهله وإخوانه وقراره فقال هم لا ترثمه حتى نعفه أنه جاءه كبير رسوله فأنا كان على السلام لك كريما يكرم عليه الصلاة والسلام وكان كرمه على الوفاء والتنام وهذا يدل على من ينضغي لذلك نقف اليوم وأنه أمر لكن نقول لأننا نعلم أنه يرضى البعيد نقف اليوم في غربة اشتراما كبير توقف بشيء من يجد كبير السم يدخل حتى يبعى أرسام ساجد يدخل ويخرج قد لا يجد من يشلم عليه وإلى وجه من سلم عليه قد لا يجد من يوقع من يسلم عليه كما يسجل أرسام ساجد والأبهار والأمر إذا سلم على الغير سلم علىه وما كبير السم إلا ذاك الرجل الذي يعني وقف يعني أننا نعيش انسان ما يسمع إلى كمالات إلا يدعش كمالي شغول وأن الواحد منا فكر في كبير السن وقد وقف في آخر زمره قل أن يجد أخا من أخوان وقل أن ترى عين صديقا من أصفقات فكلهم قد أسلمهم للبناء صار إلى الله بالله وعلا وقد لا يخرج من بيته إلا إلى مسجده أو إلى تشريع حبيبه او إلى بدي صديقه لأنه قد فارقه إسرامه إثنانا لو بكت الزنا عليهنا علنا فحتى يؤدنا بذهابه لم يبلغ المعشار من فقيهنا فقد الشباب وفطة الأحباب أصحب الأشياء مرها في الصراق الأحدة وفراق الأسلقاء والخلال فقل لأن يجد من, لأ من, من يدخل السروح عليه فتى إنه لربما عاد إلى بيته فوجد كل شيء غريب عليه فتى زوجته وهو ما تتغير عليه لربما تغير أولادها ضده ويصبح كأنه بعيد ويعيش في آلم غير عالمه فما هو إلا في الذكريات كان لسان حاله يقول أنا ليت الشباب يعود اليوم فأخضره بما فعل المشيد كان يقول بعض علماء الناس فرح هذا البيت وأخضره بما فعل المشيد من الوما والبعض وأعظم ما فعل المشيد صراحة أحبه الأصحاب للوقعة القليل لا أعلم أنه لا أعزوه ولقد رأينا هذا فك في الظلماء والجلاء وأذكر واردة مع صدره وجلدي ما رأيته تكثر يعني ساءت حاله وصحته إلا بعد ذراقه إلى أفداده نعرف من الصدق والنسبة وذراق الحد وصعب من الذي يصد هذا الصدق؟ من الذي يشينهم بثنان وعطل وفشان ولذلك رفع المقصصين هذه المقرمة والمأثر سميدة فقال إن من يجدان لله إجناع لذي شيء لذي شيء لله إجناع لذي شيء لذي لا يفعل ذلك لمن يؤمن لله وإن من النفسهم صغيرا ولم يؤكد كبيرا كبيرا نسبه إلى الإسلام كبيرا الإسلام فكل شيء دعني اسمي هذا هدي على الإسلام سنته كان يكرم الكبير ويكم الصغير ويسلم عليه ويود ويرحم ويسد فراء الله قال عليك السلام وقفتم على الشيخ أنه قال هل لا غيروا هذا الشيخ وذنبوه ففيه دليل على مشروعية صبر الشيخ وأن السنة يغير بغير الصلاة مثل السنة والكتل والكتل ضرب من الصدق ما بين الأسود والأحمر معروف وموجود إلى الآن فهذا السنة لتغيير الشعر أما لو كان شعر المرأة وشعر الضجل أشكر فأراد أن يمسع له أسود فلا قال غير هذا الشيء من من ناحية تقنية عندنا شيء يسمى الأصل وعندنا المستثنى من الأصل الأصل عندنا يقول لا يجوز تغيير الخلقة لا يجب تغيير الخلقة وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الراشرة والمسلشرة ثم قال المتثلثات بفلسة المغيرات خلق الله فإذا خلق الله الشعر أحمر أو أشفر فلسن حق المسلوط ينهيها لأن الله خلق على هذه الخلقة وحينئذن لماذا الله على على سبيل الخرق قالوا لانه اذا لانه وانها هي المراه ولانها المراه إذا قالت لا أريده احمر فانها لم تفرض بقصه المهنه كما لو نفرض في قول الشين اخطاء في اشرح الشين وكما في تخلل الاسنان لانها لم تفرض في التمرد من ليس تحدد في فرض المهنه فرض المهنه ليس لقضيه صغيره شيء لمعروض بالنسبه على وهي عدم الرضا بخلقة النار فيه والهدف في الخلق المقال المغيرات حلق الله فإذا كان الشعر على لون لا يجب تغييره بنون آخر إلا إذا كان شيئا مغير بغير السواد خلافا من قال بجواز الصغير للسواد إلا أنه يستثنى من ذلك في الجهاز في سبيل الله اقترح الصعب أن العلم محمد الله أن يصفغ الشيء بالصغير أرهابا للعجو وتقريف النهو وكثير من المحرمات استغلتها في الجهاد ولذلك لما أخذ أبو بجانة السيف وتدخطر في نشياته قال إنها إنشه يبذغها الله فانظر إلى فعل يبذغ الله إلا في هذا الموضوع لم يكن كسر لأباء المعنى في الجن وإنهاء لعزة الإسلام فوافقة مقصود الشرق بخلاف إذا تكبر وتجبر وعنى وطغى فإنه يخاله مقصود الشرق ويضبر ذات النام تعالى حينئذ ورد عليه هذا الوصف وبناء على ذلك فإذا كان الشعر يغير لشيء فلا إشتار بشريقة أن يكون التغيير لغير الشواج وأما إذا كان التغيير لغير الشيء فإنه مفضل ولا يجب ذلك والله سبحانه فضيلة الشيء هل يجب للمرأة أن تنفس ما بين شاتبين أشابه الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله ومشهده ومما بعد فلا يجوز الشعر الذي بين الحاجبين نص في هذا واضح حيث إن المنصة هو نفع شعر الوجه وما بين الحاجبين تابع للحاجبين وهو من شعر الوجه لا يجوز نفعه ولا يجوز العبد به ويطرق على الخلقة التي خلق الله يزوجه وبناء على ذلك يمر إلى معنى أن هذا لا يمص ولا يزال سواء بالنفس فهو نمص أو بالحرق أو بالحلق وكل ذلك لا يزيد أو بالقصف او وضع موارك من الأسرار تخفيه كل ذلك تغييره للخلقة وعلى المخلوق أن يرضى بثقة الله عز وجل إما فيه من الشكنة العظيمة لتبثير الناس بهذا الاختلاف الذي يدل على وحدانية الله عز وجل لأن المخالفة بالخلقة دليل على وجود الخالق الذين يصدروا كيف يشاء ويخلقوا كيف يشاء ألا له صالق والأمر تبارك الله رب العالمين والله فهلا من رسولة الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأله في ربك أشبيك من علاقة بين زيارة تقارب والمجد في العمر والبركة في هذه الأسابق من الله الحديث من أحذر منكم أن ينشأ في له في الأثره فيصفط له في رزقه ويزاد له في عمره فليسر رحيم الحديث الصحيح تلا إشكال في فضوءه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان منه عليه الصلاة والسلام للتواب والجزاء الذي أعده الله لمن وصل الله رحيم على إنساء الأثر وأصل النسيء النساء في لغة العرب التأخير ونقوله تعالى إن النسيء جياجة في الكبر لأنه كان يؤخرون الأشرطون عن مواقيته ومواعيده وإنه يردون نسيئا نسيئا أنه تأخير لأحد الربويين مما يجب فيه التقابض في مجلس العقل فالنساء أصل التأخير فقال يؤخر بحيث يزاد في الأمر وهذا الزيادة طبعا الأصل أن العمر لا يجب وغلان قرص ولكن الناس أوجه من دائم العلم الله منه من قال إن الله تعالى يبارك في عمر واصل لرحمه حتى إن السنة تعادل عشرة السنة لمن ضررت ولذلك إن الناس يوم تسمى ومن الناس من يعيش السنة كسنوات إما وضع الله له من بركة والخير بركة في نفسه وبركة في أهله على الناس إما داعي إلى الله إذن وجل يخذهم من أمه من فعهم من ينصحهم ويوجيهم فلربما العمل ولربما من الساعة من تعادل سنوات من هذا الله له من الأجر والنفير وربما الخطيئ في ينصح الناس ويوجيهم ويرشدهم إلى الخير يدعل الله له الخطبة عن سنوات من عمره إما يضع لها من القبوض بين الناس ومن فائد من الخير وكذلك ربما يكون الرجل عنده مال يسخره على هلفته بالحق فيبشي به العالي ويطلم به الجائع ويوجد به منهوف ويصهر به المظلوم ويعين به على موائد الحق فيجعل الله ليظلم من أيامه في من غيره لما فيه من الخير والبركة فيعظم دعاء الناس له ويعضي ترسم الناس عليه وصلواتهم ودعواتهم له الخير والبركة فيبارك له وكأنه عاش فيه من عديدة وهذا كله راجع للبركة يضع الله عز وجل للواجه في دام العيام أنك توفق من الأمام التي تعملها في خاصةك لنفسك وأهلك وولدي من من يخطر لك على ذلك من من من ال�بركة وهذا كله مقرون بضعة الله عز وجل هذا وجه عند بعض العلماء أن العمر في السماء لا يجب أن ينقص ولكنه إذا كان وصل للنقحم جعل الله عز وجل أمام عمره بعد خلصه للرحيم طويلة المديرة فالوام بما يكون منه من الخير والبركة عليه على غيره في أيام ولذلك بعض الناس إذا عاش بين الناس نعيث الناس في عيشه بينهم لما فيه من الخير فتجده شجاع نعصر المظلوم فيجعله الله عز وجل في ديامه زيان الخيء والضغط وما كان دين القوم إلا مسعى الله بهم ومنهم من يكونوا كريما جوادا حتى إنه ينوته حي في الناس إنه يذكرون من مآتره ومواقف الحميدة وعشق ينوت الأطام وهنا في أشياء بمآتره فما تونمتك مخارنهم بمآتره وهذا جيادة في العنو لأنه كأنه حي موجود يبكى في المجال وكأنه حي لما يكون منه من الخير والبركة كذلك أيضا هناك قول الثاني أنه يزاد في العمر وصحيفة الملك فيها أن هو ستون إن لم يستطحونه فإن وصل للرحيم فعمره ثمانون ثم نتيجة من يسر إن وصل إلى ثمانين إلى ثمانين إلى ثمانين بتقديره الله عز وجل وهو تقديره العزيز والعليم والملك لا يدير والذارئ ينف الله ما شاء وزنت وان عنده انه كتاب ففي اللوح المحفوظ ما لا يضل ولا يضل الذي فيه ما قدر وكتب جبريل سلام وما انه ما كله مثل انها صغيره ولا كبير لكن صحيح الملك هذه هي الذي في يكون فيها التغيير والتقدير في مصحف قران ينف الله ما شاء ويسف عنده انه كتاب وام الكتاب الذي فيه حقيقه في الغمض واخر هل هو واضح ام وهذا من أعجب وأنسب الأوجه والأقوال ولا مانع من إكباب قوله الأول أنه تضع له البركة فحينئذ تكون وضع البركة من نفس الأصل المحفوظ أنه يكون في عمره وتكون محفوظة جيادة على صفيفة الملك لكن الحقيقة القول الأول واضح في القلال أنه يتفق مع الله المصر في قوله ويجاد له في عمره فهي جيادة البركة في من يكون من الخير مم. اما السؤال لماذا جاء الثواب لنحو السؤال تعيد وهي مساله من الحكم الهدف ما هي العلاقه بين ان في العمر من شاء في الاثر وبين شلقه الربي اخي الكريم هذه نصوص شعريه وثواب الهي كيف يطيق العقل القاصر ان يربط بين هذا الثواب الذي يضعه الله جل وعلا هذا تقدير العزيز العليم الذي لا يستطيع الإنسان أن يدعهم ولو أنه ظاهر به بعض الحكم فلن يستطيع أن يدرك الحقيقة التي من أجلها جاء الثواب على هذا الشكل وعلى هذا الوثل ولذلك يوصى طالب العلم ليس كل مؤمن من بالله إلى آخر أن يسلم النص إذا جاء بشيء لا تبحث عن علم ولا تتعول أن تبحث عن المناسبات للقراءة ومن يسمونه بعلم اللطائف هذه الأشياء ليست من متين العلم مثل من علم الغباو والتسليم والقناعة الثامن والثامن لأن الإنسان إذا صار عقلانيا وطبت التعبدية وطبت الشكر والريك وهذا اللي كانت مائمون ومشاء الله يشجدون فيها فكانت إذا في جاءت المجل المسائي من عموم الغذيات التي لا يشفيه الله يحكم ولا محكم للفكم خلاص يحكم ولا محكم للفكم ما تسريعا تأتي تبحث في شيء إن دين لك الله عز وجل دينة السنة لله جديده صحيحة نعم أما غير ذلك لا يحعق أولا وآخرا ظاهرا وباطلا إلا قوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يشكموك في يشد ربيهم ثم لا يشدوا في أنفسهم حرة ذكرة تدل على أنه أي حرج كان حرة إما قضيته لأنه قضاء الله فهو لا ينفق عن الهوى ما هو إلا وحنوحا منا قضيت ويسلموا تسليما يسلم أحيانك الله ومنضغي على الظلماء والأجنة والدعاة والسطباء دائما الذي يصاولوا ربما يأمن لشكم الأشغار خاصة في هذه الأجنة المتأخرة التي أصلح المتكلم والعارف ومضى الناس والذي يأتي باللطائف ويؤف من أشياء تتعليلها والثنان فيها وهذا ليس هو ذلم كله حتى إن الظلماء لما في مثل تيلة القدر مع أن كلمات عدد كلمات ليلة القدر ثلاثين كلمة وجاءت كلمة سبعة وعشرين بالقوضي سلام هي أنها سبعة وعشرين مع ذلك تجب ألمة العلم القدر يقولون هذا ليس من نتين للألم والفق لأنه استمباط وهذا الاستمباط ربما أن الله امتحان ربك لا أندعنا ثلاثين كلمة كي يأتي الإنسان وإنقلاقاتهم ما عندنا نفس يجب لأنها جاءت لأنها هي ثلاثين ال يبع الله هذا اختبارا للعلاف فقد يقول الإنسان الله بلا حين الله الذي يدخل بالعقلانيات قد يقول على الله بلا علم ولذلك كان العلماء يشددون في علم المناسبات بين الصور والآيات فالله سبحانه وتعالى يحكم وتأتي أحسامه على ما يمكن تعليمه وما يمكن تعليمه فالقاصر والمخلوق لا أستطيع أن ندرك ما الله عز وجل من الشتم والله عز وجل أسلق طينا وختمنا فقمنا اللهم انزل علينا ما سالك الايمان لما قضيت وحكمت انك ولي ذلك